ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك كشر ما كانوا واضل سبيل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 119. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا 110. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يردون نشورا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا